بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه دروس في شرح ديوان من اعظم دواوين الاسلام وهو كتاب الموطا امام مالك رحمه الله لكن قبل أن نشرع في الذي أتينا له جميعا لبأس أن أقدم بمقدمة تعلمون أن السنة النبوية لم تدون كما دون القرآن أعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث قد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه والسبب في ذلك أن العرب كانوا قوم اميين لا يقرؤون ولا يكتبون وإنما اعتمادهم في نقل علومهم على صدورهم فخيف اللبس والاختلاط بين القرآن والحديث فلذلك نهي أن يكتب شيء من الحديث حتى يستقر القرآن في صدورهم ويؤمن ذلك اللبس فلذلك نهي عن كتابة الحديث لكن مع ذلك كان الشيء منه يكتب مرة فمرة فقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأبي شاه رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا يختلى شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى واما أن يقتل فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي فهذا يدلكم على أن كتب هذا الحديث لأبي شاه وكتب أيضا بعضه ولكن ذلك لا يدخل في التدوين الرسمي واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم واستمر الشأن في ذلك أيضا في عهد معاوية رضي الله عنه وفي عهد ابنه يزيد بن معاوية وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وفي عهد مروان بن الحكم وفي عهد عبد الملك بن مروان وفي عهد الوليد بن عبد الملك وفي عهد سليمان بن عبد الملك الشأن في ذلك عدم كتابة الحديث فكان الأكابر الأماثل والحفاظ ينقلون ذلك كابرا عن كابر ويسمعه كما أخذه أول إلى آخر وكانوا معتمدين في ذلك كما ذكرت لكم على حفظ صدورهم من غير تعويل على كتابة ولا على تسطير حتى كانوا ربما رحلوا الرحلات الطويلة قطعوا فيها المفاوز وجابوا البلاد شرقا وغربا ليسمع أحدهم حديثا واحدا فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر ابن محمد بن عمري بن حزم قايل له انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعه فإن خفت دروس العلم وذهاب العلماء فكان هذا أول أمر رسمي بتدوين الحديث وروى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أولاد الأمصار أن ننظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه هذا الأثر الذي رواه أبو نعيم الأصبهاني والأثر الذي قبله رواه البخاري تعليقا يشكل عليه ما ذكره السيطي في ألفيته لما قال أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر فذكر السيوطي أن أول من جمال حديث هو ابن شهاب الزهري لم يذكرا أن ابن شهاب الأول من صنف وإنما أول من جمع وقيد أبو بكر بن حزم حمل جمع بين ذلك يعني أول هذا الاختلاف بين قول السيوطي في ألفيته وهو المشهور في كتب التاريخ وبينما روى البخاري تعليقا وما الاصبهاني الأصبهاني بأن أبا بكر بن عمرو بن حزم لم يجمع كل حديث أهل المدينة إنما جمع بعد حديثهم كحديث عمرة بنت عبد الرحمن الأنصرية وسيأتي حديثها بالمطأ وكحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر أما الذي جمع كل حديث أي المدينة فهو الزهري وهو الذي كان, أبو كان عمر بن عبد العزيز يامر جلساءه أن يلازموه وأن يجارسوه يقول لهم ما بقي أحد أعلم بالسنة منه على وجه الأرض فبعد ذلك تتابع الناس بالتصنيف بعد طبقة الزهري بعد طبقة الزهري تاتي طبقه الإمام مالك وأقرانه قيل إن أول من صنف وضع مصنفا في الحديث هو الإمام مالك وهو ووضع كتابه الموطا الواقع أن هذا لا يمكن أن يجزم به جزما هو محتمل لكنه لا يمكن أن يجزم به لماذا؟ لأنهم ذكروا طائفة من العلماء دونوا وقيدوا وأعصارهم متقاربه ذكر السيوطي بعضهم بقوله وأول الجامعي الأبوابي على وأول الجامعين الأبوابي زماعة في العصر ذو اقتراب كبني جوريج ووهوشيم المالكي ومعمر وولدي المبارك قال هو كابن جوريج وعبد الملك بن بن عبد العزيز بن جوريج كان في مكة مات سنة خمسين ومائة وهوشيم بن بشير الواسطي العراقي هذا مات سنة ثلاث وثمانين ومئة ومالك الإمام مات سنة تسعمائة وسبعين في المدينة ومعمر بن راشد اليمني مات سنة ثلاث وخمسين ومائة وولد المبارك يقصد به عبد الله بن المبارك يقصد به عبد الله بن المبارك الحنظلي الذي مات سنة ثمانين إحدى وثمانين ومائة في خراسان فهؤلاء جميعا صنفوه في وقت واحد لا يدري بالضبط من كان أولهم تصنيفا وذكروا أن سبب تصنيف الإمام مالك لكتابه كان لإشارة أشار بها الأمير أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي فقد كان قدما مرة إلى الحجاز ليحج فلما حج أتى المدينة واستزار الإمام مالكا فزاره قالوا فاجلسه بجانبه وسأله أسئلة كثيرة وبعد ذلك أقر له بمكانته في العلم وإمامته المسلمين وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك وهو من من ترجموا إمام مالك رحمه الله ترجمه واسعة قال روى بسنده عن مالك قال أتيت أبا جعفر بعد الغداه وقد مست الشمس الأرض فوجدته جلس من سريره على بساطه فأجلسني وقال لي أنت, أنت حقيق بكل إكرام وأنت حقيق بكل خير قال فما زال يسألني حتى أتاه الآذن حتى أتاه المؤذن يؤذنه بصلاة الظهر الغداء صلاة الفجر يعني تقريبا أربع ساعات أو أربع ساعات نصف والخليفة يسألوا الإمام مالك فقال له بعد ذلك أنت أعلم الناس فقاله الإمام مالك لا والله يا أمير المؤمنين فقال أبو جعفر مصور بلى ولكنك تكتم ذلك ما بقي أحد على وجه الأرض أعلم منك بعد أمير المؤمنين وقال له اكتب يا أبا عبد الله وهي كنية الإمام مالك اكتب للناس كتبا وجنب فيها شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ بن مسعود واقتد فيها إلى ما أجمع عليه الناس ووطئه للناس توطئة ولئن بقيت لاكتبن كتبك بماء الذهب ولأرسلنها إلى الأمصار ولأحملن الناس عليها فقال له الإمام مالك لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن الناس قد سبقت لهم روايات وبلغتهم أحاديث من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمل بما بلغه من ذلك وإن ردهم عما عملوا به واعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه فقاله أبو جعفر والله لو طوعتني على ذلك لفعلته فلم يكمل الإمام مالك رحمه الله موطأه حتى كان أبو جعفر قد مات في كتاب الطبري في التاريخ روايات تشير إلى أن الذي أشار إلى الإمام مالك رحمه الله بتأليف الموطأة هو المهدي وليس المنصور لكن ابن عساكر ذكر في تاريخه روايات توافق ما ذكره القاضي عياض مما سمعتموه لما وضع الإمام مالك موطأه أتاه الناس من أهل المدينة فقالوا له يا أبا عبد الله كتبت كتابا وأتعبت نفسك فيه وعملت عملا شاركك فيه غيرك فقد صنف الناس مثل ما صنفت فلماذا تتعب نفسك فقال أتوني بما كتبوا فاتوه فنظر في تلك الكتب ثم نبذها وقال والله لا لا يبقى من هذا لا يرتفع من هذا إلا ما اريد به وجه الله قال فكانما القيت تلك الكتب في بئر والواقع أن كتاب الإمام مالك رحمه الله اجتمعته أوصاف جعلته من أعظم كتب الإسلام ومن أعظم الدواوين التي على طالب الفقه في الدين أن يدرسها من تلك الأوصاف أنه كتاب إمام محدث فقيه يعني معترف له بمرتبته ودرجته في الفقه وهذا كون الكتاب يصنفه إمام في الحديث إمام في الفقه هذا شيء يدعو إلى الإقبال عليه روى ابن أبي حاتم في كتاب الجح التعديل عن علي بن مدين قال كان كان حديث الفقهاء أحب اليهم من حديث المشيخة وروى السيوطي في تدريب الراوي عن الأعمش أنه قال حديث تداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ وسئل الإمام أحمد فقيل له عن فقهاء الحديث فقال ما أقل الفقه عند هذه الحديث يعني ما أقل ما يجمع المحدث الحفظ للحديث والفقه فيه وفلما اجتمع, ذلك اجتمع الفقه والحديث في الإمام مالك رحمه الله كان هذا داعية من أعظم الدواعي إلى أن يقبل على كتابه ويتفقه فيه من ذلك أيضا أنه كتاب أجمع الناس على مدحه والثناء عليه من وافق الإمام مالكا ومن خالفه أجمعوا على على مدحه والثناء عليه ومن, ومن يعني أكثر القالات انتشارا قول الشافعي رحمه الله ما بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك وقال مرة ما بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك وقال جملا أخرى بالمعنى نفسه هذا يدل على أنه كان يكرر هذه الكلمة من ما أعجبني مما قيل في ذلك ما الأبيات التي تنسب إلى سعد ورجيني؟ يقول فيها أقول لمن يبغي الحديث ويطلب ويسلك سبل الفقه فيه ويكتب أتترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب ومات رسول الله فيها وبعده صلى الله عليه وسلم بسنته اصحابه قد تادبوا وفرق شمل العلم في تابعيهم فكل امرئ منهم له فيه مذهب فخلصه بالسبك للناس مالك ومنه صحيح في المجس واجربوا ولو لم, ولو لم تلح كتب الموطاه لمن سرى بليل عماه ما درى اين يذهب فبادر موطى مالك قبل فوته فما بعده للخير إن فات مذهب ودع للموطى كل علم تريده فإن الموطى الشمس والعلم كوكب ومن لم يكن كتب الموطى ببيته فذاك من التوفيق بيت مخيب على كل حال كانت كتب الحديث ودون وقيد وكتب في الأمصار التي فتحها الإسلام لكن كثر التصنيف وقل بحسب كثرة الصحابة الذين وجدوا في الأمصار وقلتهم وكانت المدينة دار الهجرة لها الحظ الأوفر من التقييد لأنه الف فيها الزهري شيخ مالك والف فيها موسى بن عقبة شيخ مالك والف فيها الإمام مالك، والف فيها غير هؤلاء وذلك لأن لكثرة الصحابة الذين اتخذوها دارا واستقروا فيها ثم هي بعد مكة كانت مهواه افئده المؤمنين المغرب على نئي الدار وبعد الشقه ايضا بزغ في في في في سمائه انجم سطعت حتى بلغ نورها وشعاه المشارق في سماء الحديث فمن اولئك بل اشهرهم عبد الله بن ابراهيم الاصيلي راوي البخاري الذي تعد روايته عن رواية الأصيل من أصح روايات الجامع الصحيح وهو من المغرب ومنهم ابن سعدون الفاسي هذا مات في القاهرة مات في مصر لما مات تنازعه المحدثون والفقهاء كل يريد أن يصلي عليه ومنهم صائفة أخرى لما شاءت يعني عهد المرابطين وعهد الموحدين اشتهرت مجالس الحديث قال عبد الواحد المراكوشي في كتابه المعجب كان خلفاء الموحدين يعقدون المجالس لكبار أشياخ الموحدين وللعلماء الوافدين يدرسون فيها الحديث بل يحكى أن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القومي كان يحفظ الصحيحين وفي هذا الوقت ظهر القاضي عياد السبتي رحمة الله عليه وشهر من على عالم وظهر أبو عمر وأبو الخطاب ابن آدحيا هذان أخوان ابن آدحيا الكلبيان السبتيان وأبو عمران الفاسي وابن القطان الفاسي وآل بن سودا وآل بن الحاج سلمي وابن رشيد الفهري السبتي وغيرهم مما زالت أقوالهم في باب الرواية أو في باب الدراية تتناقل إلى يوم الناس هذا وبعد ذلك جاءت جاء المرينيون وتبعون والطاسيون والسعديون فكانت تعقد تلك المجالس وكثرت حتى يعني صار عد الأسماء والسردها يعني يطول به المقام وممن تأخر عهده يعني ممن يعد في طبقة شيوخ شيوخنا أو طبقتهم طائفة سأذكر لكم بعضهم إلا أن أقول في هاتين العدوتين يعني عدوة الرباط وعدوة سنة كان لهما أيضا حظ وافر من هؤلاء الذين كانوا يعتبروا محدثين بحق لكن ذلك مر في مرحلتين مرحلة كان العلماء غالبا يدرسون الحديث النبوي دراسة سرد، لا دراسة بحث وتحقيق وتفهم، وذلك لأنهم كانوا يهابون الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسردون البخاري أو يسردون المواتي أو يسردون مسلم، وخاصة في أشهر معينه من السنة كرجب وشعبان ورمضان. لكن مع ذلك، كان بعضهم يدرس الحديث دراسة بحث وتحقيق ومن أشهر أولئك الشيخ أبو إسحاق التادلي الرباطي المتوفى سنة 1894 فهذا درس صحيح البخاري دراسة تحقيق وبحث مع طلبته وأيضا كان الشيخ العربي بن سيح العمري الرباطي درس تراجم البخاري دراسة وتلميذه أحمد بن موسى السلوي المتوفى سنة 1910 ممن تقدمه ونسيت أن أذكر لكم أحدهم درس فتح الباري بنسخة معتمدا على ذلك بنسخة من خط بن حجر بنفسه رحمه الله عليه على الجميع قلت هذه المرحلة كانت فيها السرب إلا تلك الدروس التي شعت وسطعت دروس بإسحاق التادلي وهذا الرجل احيا به مدينة الرباط لكثرة ما بث فيها من العلوم لذلك رثاه تلميذه من بعده وشيخ الجماعة من بعده شيخ الجماعة في المغرب كقاضي القضاة مثلا الشيخ المكي بالطور الرباطي وكان هذا أيضا عالما من الأعلام فلما مات أبو إسحاق التادلي رحمه الله رثاه بمرثية عجيبة يقول فيها حكم الإله بذي الخليقة جاري تفنى البنية والبقار الباري والحي ميت لو يطول بقاؤه ورحل المنون تدور بالأعمار لكن مصائب ذي تفاوتت لا يستوي ذو العلم مع أغماري أودى الإمام أبو المعالي شيخنا, شيخنا المولى أبو إسحاق ذو الأسرار العالم العلم الإمام المرتضى فخر الزمان وزينة الأمصار قد كان قسم دهره متعبدا ما بين نشر العلم والأذكار أحيى به المولى علوما جمة ودعاه مبرورا لخير جوار فالعين تبكي بالدماء لفراقه والقلب مطوي على الاجمار تبكي المدارس والمجالس فقده أسفا عليه بدمعها المدرار تبكي الدفاتر والمحابر واليراع وذنها وذن باهة والنها والقاري من للقواعد موضحا إشكالها من للعلوم مسدد الانظار من للفرائد والفوائد موضحا اعلانها من غير ما استصغار من للمعاني والبيان وللكلام وللاصول ورتبه النظار من الحديث ودرسه وعلومه وسماته ورجاله الأبرار آهن على تلك آه على تلك الدروس تقو آه على تلك المباني قوضت أطنابها من بعد ما إشاره آه على طوض العلوم تضعضعت أركانه من وعبابها التيار إلى آخر قصدته العظيمة المرحلة الثانية هي مرحلة بدأت بقدوم الحافظ العلام الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمة الله عليه أبو شعيب الدكالي هذا كان نهل من علم بلدته دكالة ثم قدم فاس وجاب المغرب ثم ذهب الى مصر فجلس في الازهر ثم ذهب الى الحجاز فاستوطن مكه وتزوج من اهلها وعظمه شريف مكه ورفع قدره واعلى شانه فازمع المقام في مكه فلما ولي السلطان العلوي عبد الحفيظ بن الحسن الاول رحمة الله عليه استقدمه وقال مثلك لا يزهد فيه ولا يبقى خارج المغرب فاستقدمه فرجع واستقر في الرباط وشارع يدرس كتب الحديث دراسة تفقه ودراسة بحث فدرس الصحيحين ويقال إنه درس السنة الأربعة أيضا فهذا الصنيع هو الذي جر العلماء بعده على دراسة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فكان من طبقة تلاميذه فئة من أشهرهم الشيخ الهمام العلم المفخرة مفخرة الرباط السيد المدني بن الحسني رحمة الله عليه المتوفى سنة 1959 هذا الرجل درس صحيح البخاري ودرس زاد المعاد بن القيم ودرس عمدة الأحكام للمقدسي ودرس بلوغ المرام ودرس آآ آآ آآ كتاب النووي رياض الصالحين وجاء ايضا قرينه الشيخ محمد بن عبد السلام الرباطي المتوفى سنه 1946 فدرس البخاري ودرس عنه الاحكام هذه كلها كتب حديث وجاء الشيخ محمد بن عبد السلام المتوفى سنه 1949 فدرس صحيح البخاري وجاء الشيخ عبد الرحمن بن القرشي الامامي الرباطي ودرس الموطا ف صدق فيهم تجلى فيهم تمثل فيهم قول أبي بكر القرطبي من علم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنوره هداه كل ملتبس نور لمقتبس خير لملتمس نعما لمحترس حما لمبتئس فعكف ببابهما على طلابهما تجلو, تجلو العمابهما عن كل ملتمس ورد بقلبك عذبا من حياضه ما تغسل بمائه ما مافيك من دنس واقف النبي وأتباع النبي وكن صلى الله عليه وسلم من هديهم أبدا تدنوا إلى قبسي وحفظ ولزم جالسهم وحفظ حاسنهم وندب مدارسهم في الأربع دروس وسلك طريقهم وتبع فريقهم وتكون رفيقهم في حدرة القدس تلك السعادة انت من بساحتها فحط رحلك تدعو في تمنتعتي على اننا لا نزعم بان هذه المجالس تساوي تلك في الجالس اليه بل نحن نقول اننا الهشيم الذي يرعى اذا شعرت البلاد وصوح نبتها وقد صادق من قال لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد ونبدأ في هذا الكتاب إن شاء الله قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب وقوة الصلاة قال رحمه الله باب وقوة الصلاة قوله رحمه الله كتاب الصلاة الصلاة هي العبادة المعروفة وقد حدها ابن عرفة رحمه الله بقوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط قوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام هي التي صلينا أو سجود فقط هذا يذكره ابن عرفة رحمه الله ليدخل في تعريفه سجود التلاوة فيرى ابن عرف رحمه الله أن سجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والطهارة لذلك قال أو سجود فقط يدخل في التعريف سجود التلاوة والصلاة تأتي في لغة العرب على معاني تأتي بمعنى الدعاء ومن ذلك قول ربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وإن صلواتك سكن لهم قراءتان أي ودع لهم وتأتي الصلاة بمعنى الدين ومنه قول الله تعالى حكاية على لسان قوم شعيب قالوا يا شعيب اصلواتك كما هي قراءتنا وفي قراءة حفص والأخوين اصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي ادينك يامرك يا وتاتي الصلاه بمعنى البركه كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي أوفاء اي بارك عليهم وتطلق الصلاه على غير ذلك من المعاني ايضا الوقوت الوقوت جمع وقت وقت يجمع على اوقات ويجمع على وقوت ايضا لكن الفرق بين وقت وأوقات أن وقت هذا الوزن فعل في جموع التكثير جمع كثرة وأوقات في جموع التكثير أفعال جمع قلة جموع القلة في جموع التكثير أربع جمع ابن مالك رحمه الله في ألفية بقوله أفعيلة أفعول ثم فعلة ثم افعال جمع قلة أفعيلة كأسلحة وأفعول كأضرب وأبحر وفيعله كفتيه وأفعال كأفراس هذه الأوزان الأربعة هي جموع القلة جموع القلة تطلق في اللغة العربية إذا كان الموصوف بها أو المعدود بها من من اثنين إلى عشرة إذا كان ال... الذي تريد وصفه أو الذي تريد جمعه بين يعني فوق الاثنين ودون العشرة هذا قليل فيجمعوا وزن قلة ويجمعوا جمع قلة فإذا جاوز العشرة كان كثيرا فيجمعوا على جمع الكثرة يقول إمام مالك رحمه الله باب وقوة الصلاة وقوة فعول جمع كثرة والأوقات قليلة فأوقات خمسة فلماذا يعبر يستعمل جمع الكثرة القلة هذا سؤال أريد وقال بعضهم كان الأنسب أن يقول مالك رحمه الله باب أو الصلاه الصلاة افعال أفعال جمع قلة والصلوات خمس وقد أجيب عن هذا جوابين الجواب الأول أن من عادة العرب في كلامها أن تستعمل لنكة بلاغية ان تستعمل جمع القلة في موضع جمع الكثرة وأن تستعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة العرب مثلا تقول ثلاثة كلاب اكرمكم الله هذا في عال هذا جمع كثرة تقول ثلاثة كلاب والقياس أن يقال ثلاثة أكلب أفعول وجمع القله وهي تقول ثلاثة لكنه قالوا ثلاثة كلاب فاستعملوا في موضع جمع القلة جمع الكثره لنكة ليس هذا موضع ذكرها وقال ربنا سبحانه وهم في الغرفات آمنون الغرفات جمع غرفة والغرفات هذا جمع السلامة وجمع السلامه من جمع القلة والغرفات لا حصر لها في الجنة فاستعمل ربنا جمع قلة في موضع الكثرة لنكتن أيضا ليس هذا موضع ذكريا فيمكن ايضا أن يفسر قول مالك يحمل على هذا المحمل فيقال استعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة وهذا مهيئ عربي مسلوك الجواب الثاني أن الصلوات خمس لكنها بتكررها كل يوم تصير كثيرة وإذلك تقول عرب شموس وأقمار والعرب لا تعرف إلا شمسا واحدة وقمرا واحدا لكن تلك الشمس كل يوم تطلع ذلك القمر كل يوم يطلع فجمعوا لذلك وقالوا شموس وقالوا أقمار هذا قوله كتاب وقوة الصلاة العلماء لهم مناح في تصنيفهم منهم من يبدأ بكتاب الطهارة وأبواب الطهارة يعني المياه والأعيان النجسة والأعيان الطائرة إلى آخره وهذا يسلكه كثير من الفقهاء الذين يضعون في الحديث أو من المحدثين الذين يكتبون كتبا للاستدلال بهذه الفقه ومنهم من يبدأوا بمسائل إيمان وإعتقادية كما صنع البخاري في صحيح بدأ بكتاب بدء الوحيد الإمام مالك رحمه الله بدأ بكتاب وقوت الصلاة قالوا هذا انسب من أن يبدأ بكتاب الطهارة لماذا؟ لأن الذين يبدأون بالكلام على الطهارة يقولون شيء معقول شيء منطقي أن يبدأ بالكلام على الطهارة قبل الكلام على الصلاة لأن الطهارة آلة الصلاة فيجب أن تعرف أحكام الطهارة وأحكام المياه والوضوء والغسل إلى آخره ثم بعد ذلك يتحدث عن عن أحكام الصلاة لكن قائنا ومالك متى يحتاج المكلف أن متى يحتاج المكلف أن يقوم يردوه بعد أن يدخل وقت الصلاة ولذلك قدم الكلام على وقوت الصلاة لأنه قبل ذلك ليس مخاطبا بطهارة ولا بصلاة فلذلك قدم الكلام على وقوت الصلاة لأنه حينئذ يكون مطالبا فحسن هذا التقديم منه رحمه الله نعم قال رحمه الله باب وقوة الصلاه الباب هو يقولون هو فرج الباب والمجاز المجاز شيء يجاز منه من جهة إلى جهة لكنهم يعرفونه جرت العاده عند أهل العلم أن يعرفوا كل ما يدور عليه الكلام في كتب العلم قد يستغرب بعضهم يقول لماذا يحتاج إلى تعريف باب باب معروف عرفه إذن تجد أنك تعرفه تعرفة تكون عليك فيها الإرادات فإذنك قالوا الباب فرجة في ساتر يتوصل بها يتوصل به بالفرجة يعني من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل هذا تعرف الباب و بعضه يلغز يلغز في الباب يقول فما شيء حقيقته مجاز وأو وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء فما شيء حقيقته مجاز كيف حقيقة الباب مجاز يجاز من، وأوله وآخره سواء الباب ثلاثي وفيه حرف مدين ارف له الاعراب حقا الباب معرب الباب معرب ليس ممنوع من الصرف له الاعراب حقا والبناء انه يبنى في الهدران نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز اخر الصلاة يوم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 أسند الموطأ من 24 طريقا بل أوصل روايات الموطأ الشيخ بن ناصر الدين دمشقي في كتاب له إلى نيف وثمانين طريقا للموطأ فالرواة رواة الموطأ كثيرون من أشهرهم وأجلهم الشافعي روى الموطأ عن إمام مالك، ومن طريقه يرويه البيهقي في السن الكبرى ومنهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والموطأ برواية محمد الحسن هو الذي يدرسه الأحناه في المشرق ومنهم عبد الله بن مسلمة القعنة شيخ البخاري وعبد الله بن يوسف التنسي شيخ البخاري ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم ويوسويد بن سعيد الحدثاني ويحيى بن قزعة وأبو مصعب بن الزهري ومصعب بن الزبيري وعبد الرحمن بن القاسم العتقي وابن وهب وأشهب طوائف كثيرة روة الموطعة الإمام مالك، لم يبلغنا من هذه الروايات إلا أقلها وطبع الموطأ برواياته فطبعت هذه طبعا روايتي حيث يحيث ليس مطبوعة منذ دهور طبعت طبع الموطأ برواية أبي مصعب بن الزهري وطبع ما وجد منه برواية القعنبي وبرواية حفن عبد الله بن بكير وبرواية سويد بن سعيد وبرواية بن القاسم فما وجد من موطأ هؤلاء قد طبع والحمد لله على ذلك والروايات قد تختلف لأن الإمام مالك رحمه الله كان ينظر في كتابه فيجدد فيه النظر ربما أزال شيئا زاد شيئا نقص شيئا فتختلف روايات هذه الموطأ مما يساعد الناظر والباحث على استيعاب روايات الموطأ كلها الرواية التي يدرس بها المالكية عموما الموطاه هي روايه يحيى بن يحيى اللتي أنتم سمعتم السرير قال وحدثني يحيى بن يحيى من الذي يقول حدثني يحيى بن يحيى اذا كنا نقول إن الرواية التي ندرس بها هي روايه يحيى بن يحيى ينبغي ان يقال حدثني مالك ويكون الذي يتكلم هو يحيى بن يحيى لكن قال حدثني يحيى بن يحيى لان المتكلم ابنه عبيد الله بن يحيى بن يحيى فالذي فالآن أنتم تجدون الطلبة يعرفون هذا ولكن بعض الناس قد لا يعرفه تجدون حدثني عن مالك الكتاب لمالك انفروض أن يكون مالك هو المتكلم فيقول حدثني الزهري لا مالك روي عنه فيذلك يظهر اسمه فيقال حدثني مالك وإنما الراوي عن يحيى, بن يحيى بنه وهو الذي يعني هذا المتكلم في حدثني لعبيد الله بن يحيى وذلك في الموطا كله فإما يقول حدثني يحيى عن مالك أو يقول حدثني عن مالك فتفهمون أن المتكلم عبيد الله وأنه يروي عن ابيه الذي يروي عن مالك وعبيد الله بن يحيى هذا سمع بالأندلس ورج الأندلسيين وعبيد الله بن يحيى بن يحيى بن وسلاس بن كثير المصمودي الليثي القرطبي مولى الليثيين كان عالما وسمع بالأندلس من أبيه فقط ولم يسمع من غير أبيه في الأندلس ثم رحل إلى المشرق رحل حاج وتاجرا فحج ودخل بغداد فسمع بها الحديث ثم دخل لا لا لا مصر فسمع بها أيضا وتفقها على طائفة ثم رجع وكان رجلا عالما صالحا عاقلا انتهت إليه رياسة العلم في بلدته ولم يكن ينازع فيها قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيا هذا يحيى يحي بن يحيى الليثي المصمودي القرطبي شيخ الأندلس وفقهها وراويه مذهب الامام متراويه فقهه وراويه حديثه ويجب ان يميز السامعون بين يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى اثنان كلاهما يروي عن مالك لكن واحد لا يروي عنه الفقه انما يروي عنه الحديث فقط والاخر يروي عنه الحديث ويروي عنه الفقه الذي يروي عنه الحديث والفقه هو يحيى بن يحيى الليثي صاحبنا هذا الذي منه اشتهر في الأسقاع المغربية يحيى بن يحيى الآخر الذي يروي عن مالك والذي لا يروي عنه إلا الحديث لا يروي عنه الفقه هو يحيى بن يحيى النيسابوري وهذا هو الذي يروي عنه مسلم في صحيحه موطع مالك فتجدون مثلا في صحيح مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثني مالك لا يذهب ظنكم أن يحيى هذا هو يحيى هذا صاحب بن انما إن ما يحيى ابن يحيى الذي يروي عنه مسلم هو يحيى ابن يحيى النيسابوري هذا عند المحدثين باب يسمونه المتفق والمفترق الأسماء إذا, إذا اتحد اسم الراوي واتحد اسم أبيه واختلفت أشخاصهم فهذا يسميه المحدثون المتفق والمفترق ويحيى بن يحيى سمع الموطأ في الأندلس من زياد بن عبد الرحمن هذا كان يعرف بشبطون فسمع منه الموطأ كاملا ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة فسمع الموطأ من الإمام مالك إلا أبوابا من كتاب الاعتكاف شك فيها هل سمعها منه أم لم يسمعها فرواها عن فياد بن عبد الرحمن عن مالك ثم لزم ابن وهب صاحب مالك ولزم ابن القاسم صاحب مالك وحمل عن ابن القاسم عشرة كتب من السؤالات ثم حج ولما رجع ورجع إلى المدينة ليزداد من مالك فوجده مريضا مرض موته فأقام بالبدينة إلى أن توفى الله مالكا ثم رجع بعلم جم إلى الأندلس فعقدت عليه الخناصر وارتفع شأنه وعلى قدره وكان يعني راويه عظيما فقيها ثقة قليل الحديث له فيه بعض الأوهام وسيأتي بعض هذه الأوهام في هذا الكتاب إن شاء الله عرض عليه القضاء عرض لما, لما, كان بعدك لما كان في المدينة وقلت لكم لازم ليس بن سعد ف فمرة أراد أن يمسك حبل دابة الليث بن سعد فأراد غلام الليث أن يمنع يحيى بن يحيى فقال له ليس دعه ودعا وقاله خدمك العلم قال يا حبيب الناحية فما زلت منتظرا تلك الدعوة حتى رأيتها يعني بذلك الجاه الذي لقيه بعد في الأندلس عرض عليه القضاء في الأندلس فتعفف عنه وتنزه عنه فكانت بعد ذلك رتبته أعلى من رتبة القضاء وقبل قوله عند سلطان الأندلس فكان لا يولي أحدا القضاء إلا الليثي فكان يولي أصحابه فكثر لذلك الآخذون عنه والمقبلون عليه وهذا من الأسباب التي أدت إلى انتشار مذهب مالك في الأندلس لأنه عزف الناس عن غيره لأنه إذا درست غير مذهب غير مالك لا تولي القضاء لا يولي يحيى بن يحيى إلا تلامي له الذين يعرفوا نزاهتهم وعفتهم وعلمهم وأمانتهم فأقبل الناس على دراسه مذهب الإمام والك وهذا السبب الذي جعل روايه يحيى بن يحيى الليثي للموطا تشتهر في هذه الأسقاع المغربية نعم عبيد الله بن يحيى رحمه الله مات سنة وتسعين ومئتين وأبوه يحيى بن يحيى الليثي مات سنة أربع وثلاثين ومئتين نعم عن مالك بن أنس. مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام المشهور يعني شهرته طبقت الآفاق فلا نرى وجها لذكر ترجمته هذا لعله مما يعاب علينا ونحن في بلد مالكي بين أقوام مالكيه ونذكر لهم بعد ذلك ترجمة الإمام مالك. لكن مما يستحب أن تعرفه أنه مات سنة تسعة وسبعين ومئة. فهو إذا من قرون الخيرية التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها خير بأن ناس آخر الناس. ولا ليست لمالك رحمه الله رحله. إنما أخذ العلم عن أهل المدينة. واختص بالزهري، ويعني لما صنف موطئه عرضه على سبعين من فقهاء المدينة وحدّتها، وما جلس للرواية والافتاء والعلم حتى شهد له أكثر من سبعين معمما أنه أهل لذلك. رحمة الله عليه. الحديث الذي رأوه الترمذي وغيره. يوشك الناس أن يضربوا آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة هذا كثير من العلماء أنزلوا هذا الحديث على الإمام مالك لماذا؟ الإمام مالك رحمه الله في عصره هو لم تكن الرحلة تعقد إلى غيره في عصره كان مرتبته بحيث لا تشد الرحال إلا له في العصر الذي قبله في طبقة شيوخه كان, كان العلماء كثيرين في المدينة فلا لا يمكن يعني الحديث يوحي بأن واحدا مشهورا تضرب إليه آباط الإبل للمدينه وفي عهد طبقة شيوخ مالك في طبقة شيوخ مالك كثيرون من كان يرحل إليهم وفي طبقة تلاميذه أيضا كثير من كان يحل إليهم فالظاهر أن المراد بهذا الحديث هو مالك والله أعلم طيب نكتفي بهذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين